الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد معنا اليوم السؤال السابع والثلاثون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يقول السائل ما حكم التمثيل المسمى الديني ولا نشيد المسمى بالإسلامية التي يقوم بها بعض الشباب في المراكز الصيفية ثم أجاب الشيخ زال الله خير هذه المسألة مسألة التمثيل ووسائل وسائل الدعوة هذه قد تقدم القول فيها فيما سبق وهي تطرح هنا في هذه الكتب المنهجية لأن الحزبيين اعتمدوا عليها اعتمادا كبيرا جدا في غش الناس وخداعهم وفي جذبهم إلى حزبيتهم وتصوير أن هذا الأمر هو أمر ديني شرعي وفيه ما يكفي من التوجيهات الدينية التي يحتاجها المسلم هذا باطل طبعا وكذيب وخداع من الحزبيين معروف المراد منه هو باك صيد من أجل أن يصطادوا الناس وهذا من الغش والخداع مم. للمسلمين الله العافية الذي يتصف به الحزبيون قال الشيخ جزا الله خيرا التمثيل لا أراه جائزا لأنه أولا فيه إلهاء للحاضرين لأنهم ينظرون إلى حركات الممثل ويضحكون فالغالب من التمثيل مقصود به التسلية فقط وإلهاء الحاضرين هذا من ناحية والناحية الثانية أن الأشخاص الذين يمثلون قد يكونون من عظماء الإسلام وقد يكونون من الصحابة وهذا يعتبر من التنقص لهم شعرت أم لم تشعر أو لم تشعر فمثلا طفل أو صبي أو إنسان على غير المظهر اللائق يمثل عارما من علماء المسلمين أو صحابيا هذا لا يجوز لما فيه من تنقص الشخصية الإسلامية بمظهر الممثل الفاسق أو المستهجن فلو جاء أحد يمثلك بأن يمشي مشيك أو يتكلم مقلدا لك هل ترضى بهذا أو تعد هذا من التنقص لك انظروا بارك الله فيكم أنتم عندما ظهر مسلسل الرسال نعطيه مثال. الآن هذا المسلسل أظهر بعض الصحابة وأخفل بعض الآخر وبعض المسلسلات تجرأت أكثر من هذا ومثلت الأنبياء عليهم السلام جرأة عجيبة من بعض أهل الكفر والفجور والفسق منهم هكذا ومنهم هكذا نسأل الله العافية والسلامة يمثل دور صحابي من الصحابة ممثل الفاسق فاجر يظهر لك في مسلسلات وأفلام بفسقه وفجوره شرب الخمر يزني صاحب النساء إلى آخره ثم يظهر لك بصورة حمزة وعندما أو صورة سعد بن أبي وقاص في مسلسل آخر وعندما يمر بك في السيرة أو في السنة اسمه حمزة ابن عبد المطالب هذا البطل هذا الإمام مباشرة يضرب في ذهنك أو تصور في ذهنك صورة من صورة هذاك الممثل الفاجر هذه مصيبة وهذا فجور ما بعده فجور أن ترسم هذه الشخصيات العظيمة في أذهان أبنائنا بصورة الفسقة الفجرة ماذا سيحدث بعد ذلك بارك الله فيكم من مقام في نفسية أبنائنا هؤلاء الأئمة كيف إذا كانوا أنبياء مصيبة أكبر هذه من أعظم المفاسد التي تدخل في تمثيل هؤلاء أئمة الإسلام وإمة الدين ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ قال ثالثا وهو أخطر أن بعضهم يتقمص شخصية كافرة كأبي جهل وفرعون وغيرهم ويتكلم بكلام الكفر بزعمها أنه يريد الرد عليه أو يريد بيان كيف كانت الجاهلية فهذا تشبهم بهم والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين والكفار، تشبه في تقمص الشخصية وتشبه بكلامهم، وأيضاً من المحادين أن هذه الطريقة في الدعوة ليست من هدي رسول صلى الله عليه وسلم، ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو هدي سلفنا الصالح، ولا من هدي المسلمين. هذه التمثيليات ما عرفت إلا من الخارج من الكفار تصربت إلينا باسم الدعوة إلى الإسلام إلى آخر ما ذكر جزاه الله خيرا فالعلماء يقولون هذه التمثيليات هي إما من العبادات تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فهذه تكون بدعة محدثة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وإما أن تكون من العادات وهي أصلا من عادات الكفار فيكون فيها تشبه بالكفار عداك عن ما تؤدي إليه هذه التمثيليات عند الحزبيين من إيقاع الشباب في شراك البدعة وفي شراك التحزم وانتهاج منهج الخوارج هذا ما يرمي إليه الحزبيون من مثل هذه الأمور التمثليات والأنشيد خاصة لها تأثير كبير في نفوس الشباب الجاهل يحركون العاطفة في نفسه من خلال هذه التمثليات وهذه الأنشيد حتى يستعملونه حطبا لنار فتنتهم نص الله العافية هذا المقصود من هذه الفقرة والله الموفق الحمد لله